بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد الرقية الشرعية مجموعة تعنى بعلاج مرض العين والسحر والمس من خلال آيات من كتاب الله عز وجل تواتر تخصيصها لهذا الشأن وذلك بصوت فضيلة القارئ الشيخ أحمد ابن علي العجم نسأل الله أن يكتب لهذه الرقية قبولا وشفاءا إنه ولي ذلك والقادر عليه أما الآن فمع القرص الأول وهو بعنوان سور وآيات متعلقة بالرقية الشرعية I أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واتبعوا ما تثل الشياطين على ملك سليمان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 السحر. يعلمون الناس السحرة يعلمون الناس السحرة يعلمون الناس السحرة يعلمون الناس السحرة يعلمون الناس السحرة يعلمون الناس السحرة وما أنزل على الملائكة بباب لها روت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فَيَتَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْأِ وَزَوْجِهِ فَيَتَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْأِ وَزَوْجِهِ فَيَتَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْأِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِنِ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إلا بإذن اللَّهِ وَمَا هُم بِضَار وما هم بضار لنبه من أحد إلا بإذن الله وما هم بضار لنبه من أحد إلا بإذن الله وما هم بضار لنبه من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا يفعلهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه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 وَأَدَّى كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْدُونَكُمْ من بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِدَّة أَنفُسِهِمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِدَّة أَنفُسِهِمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِدَّة أَنفُسِهِمْ كُفَّارًا, من عند أنفسهم. كفارا من عند أنفسهم. ود كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْدُونَكُمْ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 من همزه ونفخه ونفثه وإلهكم إله واحد لا إله إلا 126. ونلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع, بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من, السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دار وتصريف الرياح وتصل الرياح والسحاب مسخر بين السماء والأرض بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه 112. لله ما في السماوات وما في الأرض 113. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 114. لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الفتن وضيغة تؤيله وما يعلم تؤيلا إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب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 سيأتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وأتينا ما وعدتنا على رسولك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أنني لا أضيع وملع بعضكم من بعض، فالذين جاءوا وأخرجوا من ديارهم وأذلوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفر عنهم، لأكفر عنهم سيئاتهم ولعدخلنهم جنات، جنات تجري. تحسن الثواب ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم اما اوهم جهنم وبئس ملها ذلك الذين تقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله الله خير للأبرار، وإنما هني كتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل, وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشتتون بآيات الله لا يشتون بآيات زَمَنًا قَلِيلًا أَلَا إِن كَانَ لَهُمْ أَدْعُوهم مِنْ رَبِّهِم إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا كنت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضل. فَقَدْ أَتَيْنَا آل إبراهيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَتَيْنَا هُمُ الْمُلْكَ النَّعِيْمَ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّعْسَ عَلَى مَا أَتَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّعْسَ عَلَى مَا أَتَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ أَمْ يَحْسُدُونَ ما الله من فضله أَمْ يَحْسُدُونَ النَّعْسَ عَلَى مَا أَتَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّعْسَ عَلَى مَا أَتَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام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 إن رحمة الله قريب من المحسنين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قالوا يا موسى إنا تلقي وإما وإنا إن أنت القيء وإن إن أنكُن نحن الملقين. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وجاؤ بسحر عظيم، وجاؤ بسحر عظيم، وجاؤ بسحر عظيم، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك. بعيدان هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون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 فوقع الحق وبطلن ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فغلبوا هناك وانقلبوا صاغرين وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا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 فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فغلبوا هنالك وهم صاغرين فغلبوا هنالك وهم صاغرين فغلبوا هنالك وهم صاغرين فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين والقي السحرة ساجدين والقي السحرة ساجدين, وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وقارون قال فرعون آمنت به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة ما في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إن إلى ربنا منقلب ومن تنقم منا إلا أن ربنا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فلَنْ نَجَّاهُمْ لِلْحَقِّ مِنْ عِدَّنَا قَالُوا قَالُوا إِنَّهَا ذَلِكَ سِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمْ نَجَّاهُ أسحر هذا ولا يفلح الساحرون أسحر هذا ولا يفلح الساحرون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 وتكون لك ملك بنياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا, ألقوا ما 117. قال موسى ما جئتم به السحر 118. إن الله سيبطله 119. إن الله لا يصلح عمل المفسدين 110. قال موسى ما جئتم به السحر 111. إن الله سيبطله 112. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله قال موسى ما جئت به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحِقُ الله الحقَّ بِكلماتِهِ ولو كَرِّنَ المُجْرِمُونَ ويحِقُ الله الحقَّ بِكلماتِهِ ولو كَرِّنَ المُجْرِمُونَ ويحِقُ الله الحقَّ بِكلماتِهِ ولو كَرِّنَ المُجْرِمُونَ ويحق الله الحق بكلماته ولو كرن المجرمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه تسبح له السماوات السبر والأرض ومن فيهن وإني شيء إلا يسبح بحمده ولكن ولكن لا تفقهون تسميحه إنه كان حليما غفورا وَإِذَا قَرَّتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا أَسْتُرَى وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّتًا أَن يَفْقَهُوهُ فِي أَذَانِهِمْ وَقَرَأَ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا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 من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا ويذرع الذين قالوا تخذ الله ولدا ما له به من علم ولا لأبى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 أَمْ حَسِبْتَ أَن أَصْحَابَ الْكَهْفِ رَقَدُوا فِي كَهْفِهِمْ سَنِيناً ۚ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ۗ قُلِ اللَّهُ يَرْزُقُ كَثِيرًا مِّنْ عِبَادِهِ ۗ وَمَا تَعْلَمُونَ من فِي الْغَيْبِ ۖ وَلَا أَنَا۠ أَعْلَمُ ۚ إِلَّا اللَّهُ إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل كما له وولدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله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 من همزه ونفخه ونفثه وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع.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 قل هل منبيكم بالأخصين عمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع هؤلاء ك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاءه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزلا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا بما كفروا واتخذوا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 أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجيتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا, وبينك فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا 117. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا 118. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى وإلكم لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا نجوا قالوا إن هذان لساحران يريدان يخرجكم من أرضكم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقةكم المثلا فجميعوا كيدكم ثم تصفى وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى ما أن نكون أول من ألّقى قال بل ألّقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر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 بها عون وموسى قال منتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبئركم الذي علمكم السحر فلا أقطع عن عيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب في جذوع النخ و أينا أشد عذابه وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ان يغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما اكرمتنا عليه من السحر والله خير وابقا انه من ياتي ربه مجري ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك, فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها وذلك جزا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين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 لا برمان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب يغفر ورحم وأنت خير الراحمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الله نور السماوات والأرض مثال نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يقود من شجرة يقود من شجرة نبأركتين زيتونة لا شرقية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يدل على نور ما يشى يُضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْثِهِ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا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 قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون 114. قال لئن اتخرت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين 115. قال أولو جئتك بشيء مبين 116. قال فأثي به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملائ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن 117. ونهرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون 118. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المداء الحاشرين 119. يأتوك بكل سحار عليم 110. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا من المقربين قال لهم موسى ألقوا ماء فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزت فرعون وقالوا بعزت فرعون إن لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فأُلقي السحرة ساجدين.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 لا لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منطلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفاء فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورد المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمى إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ذحورا ولهم عذاب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أمن خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آيتي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 وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وَإِذْ سَارَ فِينَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا انصِتُوا فَلَمَّا أُغِي ظِلَّ وَلَوْ إِلَى قَوْمٍ نُّذِرِيلْ قَالُوا يَا قَوْمَنَا جاءَ عَلَيْكَ كِتَابٌ أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَ لَا أَجِيءُ دَاعِيًا اللَّهِ وَأَنَا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنَ ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أويات. الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقيهم ولم يعي بخلقهن نبطادر على ان يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير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 ربنا قال فذوق العذاب بما كنتم تفسرون فاصبر كما صبر أول العزم من الرسل ولا تستعجلهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة إلا ساعة من نهار البلاد القوم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خاشعا تصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن لَوَهَنَّزَ اللَّهُ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأِيْتَهُ خَائِعٌ لَّرَأِيْتَهُ خَاسِعًا مُتَصِدٍّ لَّرَأِيْتَهُ خَاسِعًا مُتَصِدٍّ مِنْ بُخْشِيَةِ اللَّهِ وَتَلْكَ الْأَنْثَانُ نَضْرِبُهَا لِنَفْسِهِمْ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 القدوس السلام السلام للمؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير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 يرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم فارجع البصر كرتين ينقرب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقرب إليك البصر خاسئا وهو حسير فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل من فطور ثم ارجع البصر كرتين قلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها, وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل أمحي إلي أن استمعن فر من الجن فقالوا فقالوا إن سمعنا قرآنا عجباء يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى <تصفيق> <أنا> صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن أن لن <tunnels> وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن من الجن فزادهم رقى وأنهم ظنوا كما ظنتم ألا يبعث الله أحدا وأن لمسنا السماء وجدناها مليئة حرسا، فوجدناها مليئة حرسا شديدا وشوبا، كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا الرصد، وأننا لا ندري. شر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا من الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن نعجز الله في الأرض ألن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأن لم ما سمعنا الهدى من نبي فمن فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك يَتَحَرَّرُوا رَشَدًا وَأَنَّ الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ مَحْطَبًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُرِدْ ضَلَالًا ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل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 ومن يعص الا الله ورسوله فان له نار جهنم ومن يعص الا الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا حتى اذا را الله يوعد فسيعلمون من أضعف ناصرا، فسيعلمون من أضعف ناصرا وقل عدد. قل إن دنيا قريب مما توعدون أم يجعل له ربي أمدا؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إلا من يرتضى من الرسول فإنّه يسلك من بين يديه فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه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 الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحاد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقاب ومن شر النفاثات في العقاد ومن شر حاسد إذا حساد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقاب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.